بَلِ ادْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ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 وما مِنْ غائبة في السماء والأرض إِلَّا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه إنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 الذبُ بِياتِنَ فَهُم يزَعُون حتىََّ إِذَا جَ أَعُ قَالَ كَذَّبِم بآياتاتِ وَلَم تُحبُ بِهَا عِم قَالَأَكَ الذَّبتُم بآياتاتِ وَلَن تُحقُوا بِهَا عِلْمًَا أَمَّا ذَكُ تُمْ تَععمللُون وَقَا القَْلُ عَلَم بِمَا وَلَمُ فَهُم لَا يَطِقُون أَلَمْ يَرَو أَ جَعَلَّ الليلى لَسْكُنُ فِي أَلَ يَرَوَّا جَعَلنَّ الليلى لَسْكُ فِيهِ وَنَّ غَا رَم بُصِرَ إَِّ فيِي قوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامداً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 وَمَن ضَلَّ فَقُل إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ